بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنظُرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها وَزَيِّنَّاها وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيرٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 أن علِّي خير معتدٌ مريب. الذي جعل مع الله إلهاً آخر، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطعِته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا من للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ